الحب يا حبيبتي قصيدة جميلة مكتوبة على القمر الحب مرسوم على جميع اوراق الشجر الحب منقوش على ريش العصافير وزخات المطر لكن اي امرأة في بلدي اذا احبت رجلا بخمسين حجر يا رب يا رب قلبي لم يعد كافيا يا رب قلبي لم يعد كافيا لان من احبها تعادل الدنيا فضع بصري واحدا غيره يكون في مساحة الدنيا